أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إخوائي الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بلام إمام أحمد فرمى اجر بزانم يقدو عم جيراد بيت أوابو ولي أمر دكم كچاک بیت چونکه اگر اوچاک بیت اوا خلچ باش دبن ای امقسیه هیڅ تناقض الله لا يغير ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم خوایپر ورده گر بقوم بخشي به لې ان ناس تاوان لدس خویانین ادا دناك يا خويا جورا نعمتي امن وامان ايمان اسلامتي بي بخشي توش بر دوام بي لسري, بي لسري شكري خواب كي لسري بخو خالد ناسين بالهم ك شكري خو اناك او خويا جورا لا انكفرتم إن عذابي للشديد عذابي خويا شديد كإنسان انسان كفراني نعمتي خويا جورا بك ولا ان شكرتم لا ازيدنكم شكري خويا جورا شبكي خويا جورا نعمت تبوز يدك كوتا بالله ظلم لك ك خلك خوي باش بيت أو خ خوي جبراء وضع يعني ليه خرابناك؟ بيجو من أية كبعض لهو ذكابراك الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بينفسهم بلام ليه دا دا فرما بو إمام محمد فرما جرب زنم دعاءكم قبوله بو سر كدهي مسلمان ده كم تونك أجره باش بيخالطش باش بيت ما بس شيء ليردا دا ؟ دلوقتي براكم علاقة كثنائية. علاقة بين حاكم ومحكوم تيا ثنائية يكسرنية جاركاتك إمام أحمد دعابه ولي أمر دكات يا مسلمان دعابه ولي أمر بكن كواتوا شاجبوني تيا خلقك بويا يعني علماء أهل السنة دفرمون كخلق بيني قسابا ولات الأمور دلين أوى ولكن اصبحت افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك خلق من هج ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ياكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي ياكلون مع الذئب وياكلون مع ياكلون مع الذئب ويكون مع الراعي يعني تي لولا ولا قلقرق خريشي خوارني مركان كاتي شوالاي شوانكا لقرشوان قدز دكا بغيريان بو مركان اي لو لولا ورويا كي تلت وروي كي تلت شيا لقلقرقا خريشي خوارني مركانت للا كثيري شوا لقال شو أنا كأوجا أوردت على أولادك كأوجا لقال شو أنا كذا ذكابة شيء ذا ذكابة دا قريم بومركم إتو لنا حكومتك داي لنا أوبالمانك داي لنا وزارتك عن داي بيك ودان يشدونو بيدك إنه دل خوش نو كيشتى النية لو لاو ولات شو أنا شو النية كهات يشنو نا أم يبكون مع الراعي يبكون مع الناس حكومة غندلة وضعك آوائي في مستب مقورة يتوبوك لأولادات نشين بيكوا باوجل يقددنو نان بيكوا دخونو تيدة كانن بيكوا وشكال نية له له بالله منهجي سلف وانية منهجي إسلام وانية منهجي إسلام أولاكتو لقل خلجي خلق هيدي كوا نك خلق هان بدي. بلام مجوك لقل آوان دانشتي له نصيحتي أوامك له إنكاريان لبك أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان نج عند الناس كلمة حق عند سلطان جائر كشويت لا أي سلطان، كائن كاريلب بيترسينا بعذاب إخواني، بيترسينا بعقوبائي إخوائي بالرتجار نج لو لا وتشدني لا قال أو بعلام لا قال فرمسك إيش فرماسك هاندي وخلق هانديتو في ومشاكل بروسك أمامنا جيش سقطة برا أهل السناد عادة كان كاربادستان خواني جور إصلاح يعني ك خواني وان اللي بكابه تقواب خيقه والهدايات عند حكم بشري اخوابك اهلي سنه ودعاء هذا كان برا ونصيحتي خلتك اذا كان صابر بجرين تقوى اخوابك بجرين وبلا اخواتك قرانا وين بلا اخوه سببك ابو تشكبوني شي سرك ده كان يعني يا غورين سرك ده كان يعني بويا كبيتوا خلق دعابك ابو سرك ده شاء الله اوك اخوياي ورشتيان بودي غور سرك ده يم بودي غور بوين تشك فعلاً كإمام محمد دعاه إذا كرد آية سر كده جورا يا نجورا خليفة جورا يا نجورا هات خايف جورا خليفةي تري نارت كلا قال تجيبه لقال عقيدة أهل السنة إمام محمد هو مسلمان بيتوه تودع آخر دي ديني خابه كخلق باجبو خايف سر كده شاك ده كيادة جورت يجي برا ايش <تصفيق> تناقض اجنيبراكم او جاووتشمن قازي كباله دوسره خلق چاغ بي سرك دباش دبه سرك داش باش بي ديسان كاريگري خلق <تصفيق> كه خرابيش بي كاريگري خلق إن الملوك إذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه أهلها اذله أوتا ملك خراب شاي خراب كهبو إمام احمد وامثال إمام احمد لسجن دابون للتعذيب دابون باله اشتكى ثنائيه بلما هو سبيل تغير ومن اين ابدا لاتشوى ما كابه من يسرقون لاتشوى ان ابدا لو كانت لك شيئا بابا لك مركزيا لك المانيا شخص فارسكت لك مشروب كورا هر يكون لك مسرقون ولكن لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي سيري إخوان مسلمين كلا مصر مظاهرة مظاهرة حسن مبارك دا قورين قورين تان ما سيسي لها جهد اوه إذا كان سيسي دالين قد با داود مبارك كأنه داود استا كان سيد الله حسن مبارك تيجي براتكوان إذا كان بلاعوانه سيسي و جيشاكي و اوهي كالك همه كافر مرتده هم خواني حلاله فنه بخواي غيره باش برابوت كتران قلابين كردوا يعني أوهم الرقوقيني كلاسيسيها لا حسني مبارج يعني نبو كواتا كرتان دي أو كرتان كي هاتا شويني نتيجة عقبتك باشتريا خرابتر خرابتر هاتا شويني كواتا براجان أمر ريقاي تغيير نية بوشيوازا بورانكاري ناكربو أصلح فرموه قوريت بزانة جيدة شويني أي كاما من أين نبدأ نبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل What is your opinion? يا قوم you الله ما لكم من you غيره يا other لقومك Oh ziemlich of your doet Oh a revolt. Your rebels are from around your way. So White, gives you peace, because warned Just be quiet, Check out what's being said? Everyone in variable ending They want to admit Didn't you think that Allah had itpointed? Have you, died and sinned And how the God of a devil The يعني لساني حاليا اوضله براستي اما, كواخو نيو. حزب من بيشي بيشي إما خلق قراوتو جالبه منك كو خمن هيك بوستك من بالادزنيو نجهز يا اخوقت بالادزنيو شي يعني شنو الموضوع اكو دغورت امتى معناها خلق باج بيت ده خلق ال من لبوز دا مو نلتو توج لبوز دا بي گرینگوی او خالکا بگرته وبلای خوای پرودگار او خالک خوای خوی خوش بیوتو دین داره تیلنا او خالک دا الحمدلله توبیتو آو هدفیم ابراهیم هدف رو نی ولله کاک هدف که گیجش نبده صلاته حکم او کسدک حکمی بدست بخش کو بر راست حکمیچی روابت کد کبزان تو دل صوزو آموزگاری کاری راست قینهی بایی بخواهانی ویش والام كب زاني تو در سو زيد بو اونيه تو دجمني سره چی او دتويله نا يبري تو خود د شويني دانشي ابره والله هيچ شو تو بچي ته پيشولو اني او دجاتي دينيش کال رقيتو وکره فعل كاتب را بله مثلا كان حاليبن سربن تين اگين اگر کس یک براي چی بچيت خواس بيني چيكو نيدنن د تو انيت خو خواس بينيم كات وکوو شاحێش تدان براکەم بەڵام اللهی کاریی باشنیە لا بۆ عاقبة بۆ غرف بۆچی بە تاایبتیشکە او بریت ئە کی بینێ بێت لە دڵدا حەزی کرد بدەێ و کچەش هە رازیی و بێ و بەڵام کەس وکاری نیاندابێتو ع دواتر تو بچی داخوازی او بیروری د تو یاد یانکه دا خوازی دو کاری چی بجنی براکم خو افرد نه وازلو بینه خو اگر باشتد بنسب کای امرجو اگر یچک بانک ده رويش قامت کنه هیڅ هیڅ مرزنیه من اذنه فهو یقيم حدیثی شی ضعیف اصر فتره بدروشار اشیت ګو کرکوک کډوریه کیسټو د 20 کیلومتر کرکوک د زاننجند But never more without reward is forced to engage or if there is no need to Him or not. For example, my reach the fringeößer who can be femme and someone should get in for this. Another article you are reporting from the people whoцы come to live in Revelation I first asked when happening and never should we? The reason we هر او کرسی بو قران اک دایدنن قران له سر ده خلن نو هر او بو خو کافی او سوتری له پشت نوش ک ان شاء الله تایبد نکره راګان بو چکم اشتګ لس دیم صحابانه کربی به امر نایکین مبارک الله فیکم لو یبو ترت ایبو لمزګوتی بهشت لمزګوتی یوش پیجمن هاتو من اگام له وین رازینی مبوکه اوشتو کرت من که قران خو نو زمانم قرسه بع اسانیه ایتکان بونا او بلاملا کاتیق سکردن داروایم چیپ کم تزمانم به دارو اب کول خواب پاره برای پرودگارو و بر دارو مجبه و دلمیاج به کزمانت قرص لاسر قراخون نکه و دو آجرتین شان الله والحمد لله و الله و على رسول الله إن كنتم لا تعلمون